بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ فَقَالَ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بالوادي المقدس طُوَى وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 عدو لي ياخذه عدو لي وعدو الله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل ثُمَّ ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا في جذوع نخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن يؤذرك على ما جاءنا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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى